غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 والذين ي ي ب موسوعه لربهم ا ا ل ن ر ا عنا ب ل س م ل ل ع ر و م ا ل ا س ل ا م ي أردوا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 والذين إذا ذكروا إذا بآيات ر ب ه موسوعه لم ي ا ل ي ا شما و ع ل ن ا ب ل ذ ي ن ي ق و ل و ن ر ب ن ا ه س ل ن ا م ن أ ز و ا ج ن ا و ر ء ا ت ن أعين ا قرة و ج ع ل ن ا ل ل م ت ق ي ن إماما أ و ل ى فيجزون الغرفة ب م ا ص ر و س و ن ف ي ه النابلسي تحية و س ا ن م للعلوم ق الاسلاميه يعبأ بكم ربي لولا دعاء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 صراط ا ل م و س و ع ر النابلسي ط ا ذ ي ن ع م ر ا للعلوم م ض و ي ه م الاسلاميه ق قسم لو تعلمون عظيم إ ن ه ل ق ر آ ن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إ ل ا المطهرون تنزيل من رب ا ل ع ا ل م ي ن أ ف ب ه ذ ا ا ل ح س ي ث أنتم للعلوم ن ر ز ق ك أنكم تكذبون و ف ل ل ا إذا ب ل غ ت ا ل س ل ق و ن ف ا م ل ا و أ ن ت م حينئذ ت ر و ن و ن ن ح أقرب ع ه النابلسي ك ل ت للعلوم الاسلاميه ا ف أ موسوعه ا ل ن ا ب و س ي ل ن ع ل و م الاسلاميه إن ن فروح, وريحان فروح وريحان وجنة نعيم وأما أصحاب ا ل ي م و س ف س ل ا م ل ك م ن أ ص ح ا ب ا ل ي م ي ن وأما ل ل كان م ن ا ل م ك ذ ب ي ن ا ل س ل ن ف ز و ا م ن ح م ي م وتصنية جحيم